السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ا ل ح م د ل ل ه رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. يقول شيخنا الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله تعالى السادس يعني. ك ت ك م َ ن ب َ ب ي ُ ك ُ م ب َ ه َ ا ب ْ س َ ك ُ ف َ ن ي ز ي ا ر ة ا ل ق ب و ر ِ أ و ز ي ا ر َ ة ُ ق ب ر ا ل ر َ س و ل ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م َ ن ي س ت ق ب ل ا ل ق ب ر َ م ن م ك ا ن بعيدٍ ن ي س ت ق ب ل ا ل ق ب ر م ن م ك ا ن ب ع ي د ي ع ن ي ي ن د ك م ز و ر ت و م ع ل ه ل ي ه ل م السنة نوبية وين بقى ب ا ل ق ر ل ق ب ر سلم عليه سيوكام بالي قبرك كله ثم تصرخ واضح بس السنة تقترب كروبيا قبر ثم سلم عليه لكنك ك ا ن بالي قبر كله ثم تسلم عليه هذا من الجفا كما كيوه يكوحاي ا ن ك ا ب ا له يوكوله. مذاكول يا كلا س ل ا م كلا من صوت مرتفع. و ز ا ب كيلو كيوم ا ل ي تحتاج ت ر ف ع صوت. خصوصا ا ي ك يكريب و وثساو بيجوا ك ل ي ل ه كيف إذا كان بعيد. فالأدب أن تقترب. سوى أن تبتعد من القبر. سواء كان في المسجد أو خارجه. نساء سوا كونان يمسكيتي. المسجد كبير الآن نعم كبير أو خارج المسجد سيفزورك ف ن ي ليس من الأدب ليس من الأدب فالسنة أن تقترب وتسلم نعم أ س م ا أو خارجه ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم ا ل فندم سلمي أكى وقريب ن ق ب ر سيك يوم بالي وقد قال شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في م ن س ك ه أسمى أ س ى شيخيتوا ل ش ي خ عبدالعزيز بن باز رحمه الله كي كتاب شاك منسكي ع ن ي كتاب المعروف في الحج والعمرا الذي عندك الشيخ أسمه هذي وهو بهذا العمل يي أكفان يكتون رهيك كي คุยกันเลย e ับริมบ้านแล้วฟังให u สั่ง u ี h วามบา h ีเ u ่คิดฟังยังไงวะ k o ku.. รับอีหลังจากเฝ้าอีมันหูหลังจากนี้วันศุกร์ i ี่15กันยายนนี้นักวิชาการนักวิ a าการที่มีความรู้ س ي محبكك م ا م ب ن ل صلى الله عليه وسلم تقترب إلى قبره وتسلم عليه هذا من الأدب هذا من الأدب م ا م ا يفعل في قبره عليه الصلاة والسلام واضح قويه ن ا ك أدب كي عند أزور قبر تقترب منه وتسلم عليه تقترب منه وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ببقر ثم عمر رضي الله عنهما واضح. ن ت كبر ز ن ج ي ن و م ن د ك ز و ر ه ق ت ر ب وتدعو للميت سوء قسم ما كليه و ن ت تقصد ذاك القبر واضح. أما ا ذ ا كان عموم من ج ا مقبرة و م م م ن غ و ل ز ك ل لا حرج ثم تمر لكن ن كنت تقصد قبر معين قبر ا مثلا و ك معين فلاني أ س ن ا ن ت ق ت ر ب ا ل ي ه وتدعو الله لف وينه واضح. م ومما ينبه عليه ساتجته به، أتجته به مهم، ما نبغيه هو كم ب ا ل س ا ن نقبل يوم ا ل ث ا ث ا ء ع د ي ن م ج ي م ماذا يفعلون؟ ولا ما به فانية، ساتأكوا أن به شهو من المنكرات. อ بع بع ن بعض من يقدم إلى المدينة بعض ولنوكو جمدينا وزيارة يوصيه بعض أهله أو غيرهم يعني أيكم مدينةس أعتقد ولا ق ب ر كزورس س ا t ك ي وناسفيري كتوكاهاب ا ك ي و ن ا ت و w a ه ا ب وطواكين مانيا وموسيا وموسياني أن يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم. أ ن ف ك ش ي سلام ز ا ك ي أ ن ف ك ش ي سلام ز ا ك ي ك م تومي عليه الصلاة والسلام. موجود هذا. و ن د إن شاء الله. س ه ي ا ك ذ ا ك ي ن يا قبر تولي أنا مسالم. نكوبه ب ش سلام ز ا و ي ك ي ن د ه ن يا قبر ي م تومي صلى الله عليه وسلم هو ت ز د و واهيه. هذا من التكلف والتشدد والتنطع ما هو كمرجع كتاز ولا يجوز كذبي. و س ب ب ه أنتم ع ل ي ه ا ل ص ل ا م و السلام ح ج ة فندش هيله. ن و ى و ك ت و م سلام زاكو نصال ز ا ك يعني ك م ص ل ي ة الله سبحانه وتعالى وكل ملاك. أليس يا؟ كل ملاك ي ب ل غ و ن و ت ك ف ي ك ش ي ا ว่าเหรอซาสะ l ัลลอฮฺ س ب ح ا ن ع ا ل ع ى ัมเป็นคนแค่ม i เล a กัม ا, ك ك ب ب أ ص เหรออ่า มัน a ม่ n a อการอยู่ขี้แยห m ือว่าอ t a ่ u หมือนคนเกล a ยดอวั a วะหรืออะไรพ u กเ l a อัศจร a ย์มากมนุษย์นั่นแหละที่ตัด k u าเห็น a วกเขาชุ่มยิ a มคุ a มีคิ้วถ้าเขาจะมี i a ่มฮะถ้าเขาจะมีชุ่มพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวรพระเจ้าอวยพรพระเจ้ u อวยพร พูดแต่ค <hm ือว่าตะวันเลวักเห็นไหมนี่คือความโง่เ ا ลานี่คือค ا ามโง่เขลานี ا คือความโง่เขลานี่คือความโง ي เขลานี่ ي ือความโง่เานื่มโง่ขือคี่ค่อนนโโองว من يسما حيث كنتم و ب ا ت م ل ِ ف الله ت ن ل ت ي ه وبيتي ا م ل ا ئ ك ة إذا ص ل و د ع ا ء زين نعم طيب و ل ك و ن ه ل م ي ر د ف ي ا ل س ن ة ش ي ء ي د ل ع ل ى ذ ل ك ك ن ي س ُ ن ه ك و ي ك ي ت و ك ن َ ه و ح س ج ُ ن ب ه ِ ل ٍ أ َ ل ا ا ل ق و ل ف ا ل ص ا ل ح ه ي ك ف َ ي َ أ ْ و ن ب ِ ش ا ل س ل ا م و ن ص ا ل َ ا ل ز ِ ب َ ل ِ ك َ أ ك و ن َ ث ُ م ق ا ل َ ف َ ي م ن ْ ب ك Ni ี่ a พ่อสั a วันอยู่ e o m อ w a k u p e l e k วกคุเพ alam u ันนี้ก็เ i ยทัลลิบอ a m b i อยู่เ a ่นไงมติมา أكثر i ن ا a ص ل ا ة والسلام วั a l i i ิมตัวมิซันคิสริ e s a ง ص ل i ة ในตั f ช a ้ a l ลามุนี้อันนั้นเนี่ยเวลาเลี้ยฟ a กาเปล่ a เอาซิโอซิโอเลี้ยคุมบาลิด์าเลี้ยฟิกาเปล่าอัตตัวสุส alam u ่าไปแต่คือวิโอค i มบาลีคิ a ริช a ่ง ص ل i r คิสริชั่ง صلاة จะมติมีงานสระสร أكثر عليه من الصلاة والسلام عليه كل أ و ل ك م ولا س ي د ق ه زل سلا زاقه ناسلام زاقه كز ب ب ي ش ا م ه واضح؟ صلي على الرسول و ت س ل م عليه من م البعيد. ثم بعد ذلك ملايك أتقول يا ل ت ب ي ب ا ي و ه ع ل ك ن تفعلوا ا ل ص ن ا ة ي أ ر و ب ى سزا؟ سكين بالي. نعلي بالي ا ل ص ل ة ني كل كل بالي أفكش السمت. ملايك أتفرين؟ ب ى ص ل ا ك ي ا م ز ا ا م أ س م أكثر من الصلاة السلام عليه كثيري ش ا ص ل صلي ة و م <سلام> ب الصلاة وأسمى والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول نوالة ملايكة ت ف ك ي ش صلا زاكم نسالم زاكم ملايكة ت ب ي ب ت ف ك ي ش م ا أيه تجيم تومم ما رأيتك سهاو ها ا ه و سهاو مأكلون อเมนทุ่มวะนะอัลลอฮฺก็คือฮิวลิ قوله صلى الله عليه وسلم قال إنه لَكَ حديث متوسَّلَ مسِمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحٍ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحٍ أنا الله سبحانه وتعالى ملائكة หนะมล ائكة สี่ยพินม ائكة كلنا ن م ل م تومي ن ا بيزله أنا بلك ه ز ي ا يبلغون عن أ م ت ي السلام سلام زين ز ف ي ك ن س ل زين ز ا ف كناني ملاك واضح و ا ي و مدام ه و ر ز ق يا كوندك ولا بالي ب ا ل م ل م تومي عليه ص ل و السلام نزي ت ف ي ك وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره واضح فولا يحتاج هذه البدع ما فعل ها السلف ا ل ص ا ل ح ي ت ج ن و حكوا ق و ت م ا من الصحابة وغيرهم كهيو. يُللي يقول ده سنة نكفنجهيو. عند قبر أمزور متوس اللهم. نيللي أبالي السنة أتوه متوس ا ل م زاكه ن ص ا ل ن م ل ا ئ ك و ت ز ل ي ت إن شاء الله تعالى. و ل ق و ل ه صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إحديث يبي لي مسيفان يم ج ن ب ي ن م ك ب و ر يعني هم ف ن يفكرن ا ن ي هم صالي هم صومي نعم ولا تتخذ قبر عيدا ولا مسلفان ي ك ب ر لانجني عيدا محل بكو جسازت كلامارا كلامارا نعم وصلوا عليا نيني صليانتو فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم سال زينو ندو عزينو ذني فكيا بporte بو مليب نانة ف ك ي ش ة ملائكة، فيه ملك م و ك ل على ذلك. و ا ه ي ن ه ا ج a ووو ح ت حزن ي و س كيفي كي فلان من ا أمير ا مسحاة أو البفكرة ه ك و ا لا. يكو بورا كل ك ه و فلان أتاك في كشيء ا ن شاء الله. وهو ومن ما ينبغي هو حديث صحيح رواه داود و غ ي ر ه و م م ا ينبغي أن يعلم اليلة ي p a s s a ج e s كان ي ا م بأنه لا تلازم بين الحج و ا ل ع م ر وبين الزيارة حكنا تلازم. تلازم. تلازم تلازم يعني حكنا ما ف a l ا n ا ن و كياسكو ما هو ف ا ن ة موجة ل ي ن ه ل ل ي ه ي ب ي إنه ما نتلازم تلازم نمام ملأ هذا من لازم هذا وس فانة ه ل هلي هليبي أستوت س م بينها ما ملأ ك و ن تلازم وسبب م و ج ه ل ت مين بقلبات من ذاك؟، ذي ت ل ز م ه قوي هو يكون ت ل ز م بين زيارة ا ح ج وعمرة، يعني حج وعمرة ص ا ص ح بلا، ي كوندا مدينة قبصا، إذا ك ن د مكة طوب كملت كذاكو كرد ذاكو، حتى وصبيت مدينة ولا حاجة فيها، هينا ع ل ا ق ن ا ك ن د مدينة نعم، ينوم عليه يمني من ا ش ي خ واضح. ว a k ลาสิก hi ามาโง่ล a ไม a คุ้มเ v มาหิฟูน u ่คุ้มบา m ่าลิ a กัน i ย a ท a วร์ a ซนเดมาดี a ะแล้วคุณน n าทัวร a นั่นฟังมุมบ่ฟูซันเมื่อสกี้ฮาวั i มา n หาบิฮะว่าเสมาตายินดีด a ม a กค่ะท a ่มรูดีคุณาละนี่ h a าฟะ a ุติเบน่าฮิโอโลกาน่ะมา a ั่งเลยนี่คุ้มบาคุณาต้องล่ l ยังไงยุติหับว่าเล็กลิอูริดะแ n ้วคุณน a ่คุยตั้งใจ أو سيكون ا ل م ص د ل نبوي أصلاً لا هكونا ت ل ا ق ع بعض داياك صحيح لكن يا عندك إذا ي ا ظور ا ل م ص د ل نبوي مستحب أو. مثلاً هو كونه حصل عذر حصل كذا أو ك ب د ي لازم وروده لا ح ر ج في ذلك نحجز ياك وعمر ياك صحيح نعم ولا شيء هكونا تلازم نعم فيمكن لمن جاء حاجة أو م ع ت م ر ا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي للمدينة ى ا نعم سلزمه ي أ ا ن م ك ف ا ن ع م ل ي ا ك ر ذ ا م ج ق ك ن يمكن هذا ومن جاء إلى المدينة نقول لما يكون ب ت ن د ل ي ا ز و ر مدينة من بلدي و ت يمكنه أن يعود دون أن يحج أو يعتمر بس هنا ك ن د حج والعمرة مثلاً م ا ل سجنوا يحرام س ج ن و ي ق و ن حج و ا ل ع م ر ك س ف ر i n ك ن مدينة كقام مدينة ي م ن نبوي كفانة بعند كرود يزنجوك ما فيش كان فسب سجى نويا إحرام سجى إحرام يا حج س a ى إحرام يا أ م a ا س ب a ا ن ب a م ي i ب ا ن a ا ه ي a ا ي ق ُ ن a بقى أو ت e ى حج نونقع ك u ه ل ت ك و ن م د ي ن ة ف ي و ي ن ب ا ن ا ك و ن مدينة نعم و ي م ك ن أن يجمع ك و حاليات ت ا ت و سفاه حاليا كون زني و ن مكة فنيعمله ر و د حالي ب ي هنا ن ي حج و ا ل ع م ر وما و ت و ز و ر مس ا ل ن ب و ي ت كرودي ج و ز ما فيش ك ا س ل ما تلزمه ويندي ع م ر ندى مس النبي و ر و د والحالة الثالثة نحالي ت ا ت ه أن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة. أكوسانيه تمتاش. عند حج وعمرة ثم بعد ذلك عند مدينة عند مس النبي و ك ز و ر في سفر واحدة في سفر واحد أو في سفرة واحدة كوني س ف ا ر موجة يجوز هذا. واضح. ولا شك أن هذا أفضل هي ت ا ت م و ر ة بلا شك لأنها تكون حصل أنزار م س ج د ي ن ز ا ر مسجدين مس مسجد الحرام ن م س النبوي لكن هل يجب لا لا لا لا يجب حكنا و تلازم بين الحاج نعمرة نمسألة ق ل ن مدينة نعم قصوا أعمال الحج نعمال العمر الزت زمل زكية مسجد الحرم ولا قل مك أعمال ا ل ح ج ن تعلقن منا نعرفاتنا وغير ذلك مزد معروفنا، وأما ما يروى ا م ا زل حديث زنوبوكيا ومن أحاديث في زيارة ق ب ر صلى الله عليه وسلم يمام ت و ن حدث سرور وما د ي ث موضوعات منا كير و م و ن ا ت س ح ا ب و ج ا دوانين دام كسمة مسمم تومي و أ ب ح نهندس ل ه ا ك ب ا يمولي ذا مسمم تومي ما تدري ه الله و حديث ولا من ن و ي ا ولا ما تعرف شيء دليله هاس ك دليل خصوصا ما يف هيفايم ل هايو ن و ا م ب د م ا كوس دليل ز ا و ن ي من ح ج ولم يزورني فقد جفاني وهو مني ب و ز مني ذراو ل ى كونه ح ج لفسيج مدين أ ك ن ي زوره ت ن س ل ا م س م ي نأكل ه ا س م حكو ش ر ط ي زا س م ش ي خ حكو ش ر ط ي زا هيلو ك و نتلازم ฮ่ ح ح j a ولم ي ز ر ن ي فقد جفاني واضح ฮามบีแต่เป็น حديث น่าจะอ d อนหังเนี่ a น่ เป็นอย่างนี้คุณตั س งแต่มาเลย์ด ص วยไม ا ใช่ฮู้นิมตุขล้าส ي อย่างนี้เต้ ل ลต์เ ا าล่ะชุบะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม ฟิกย์มัลซฮับาและท afsir มรุียคําหน ل ่งในอควาล์ท afsir ราวับนูจารี ي ر มีกี่ร้อยในท a ا s i r นั و นมีอยู่ท afsir ศรัทธาเอาเถอะไม่คุณท a f م i r เจ็ดอ่าอินม ي เนาะทศวาเล่ยิ่งน้องมาบิงวัลุกหะเข้าใ Sharti wa t u w a e n d e kulia kufanya ziara k w a s a b u kuna mambo flani u w a t a k a k u y a f a n y a sharti waende wakienda m a k a t u wa k i r u d i au wakienda bila kufanya y a h a t a pata malengo uakuna w mambo flani u la Buddha ni n a h i r i z a o wakondoshe a ni mamboya duanza w a t a k u p e l e k a w a enda k a f a n y a kufanya na kwa hiyo ni hadithi ngi na mbayu kamba ni mawuzo m a z a r a ni baada mama t i a t a k a i kuni z u r u baada mi mikufa. ฟังกันนะมา a าร์นีในชี a t ตนี่คันคุ a มบ้ a m มินิซูรุนี่อยู a ภา a มั a งศรัลล์ยันเฉกข ا ب าอยู่เฉกข صحاب าบุรียันอุ صحاب าไม่อุปาตาปากกัสัสสัมสุขับาเวนเดลัยอัสฮะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ م ق ขตว هذا الكلام นี่ค الصحابة นั่นแหละเอาซิฟว่าแล้วไอนัสยิดบ่าวคุบกัลย์อ่ะอ๋อหลานสแตนเล باط ลยัน سبحان الله ب ا ل ف ิ ر ฟิตระตั้งรู้ถ้าก็เบลไอ้สแนดที่จะอุปสมบ ي ี่สแนดอยา ها. ห้ตั ا งรู้ไม่บ้าชัดนะนี่นี่นี่น ข้าม n นน้ว่วชอบานหายเนี่ยว่า حديث มันซาร์นีว่า عام หนึ่งวัดจำมันตุลลูอัลลอฮิจันนักไก่กุนซาก่กุนซูรูบาบังกับอ a y ทูมีมุฮัมมัดสัลลัมนะอิบราฮิมาลิสัลลัมโอเคฟังยัยว่าฟีงานหนึ่งวันคุณยังไม่ค่อยมีอยู่และอรวจร์นี่ตักฟกเข้าขโมยนแบบเพปปะเรียังไง่องข้อข้อขอข้อข้อข a อ ฟังยศเยาว์อิมทูม a ุ b ัลลัมอิบราฮิมัยไปมูลิซีคับรระล o ยสั a ลัมเรียกว่าเรียกว่านนั่นนมัติว่าไอยต์มูลิซ a เอ ينا. คับรัอิบราฮิมไซต์ตัวนัช i ล้วนัต r าคอ่ไ i ่ตั้งไปคับรับีย ว่าที่สุดยุลิกานฮะสุดยุลิกานนี่ว่าว่า this เป็น حكمة الله ฮะไม่ได้สั ف งการให้เดินทางไปไหนไปไหนเดินทางไปคุณก็จะเดินทางไปวันนี้ฉันจะไปไหนวันนี้ฉันจะไปไหนวันนี้ฉันจะไปไหนวันนี้ฉันจะไปไหนวันนี้ฉันจะไปไหนวันนี้ฉันจะไ หูหนือร์ตัวอย่างฟาแม่ทศถ์ถ้าอยู่คนเจม่ المغرب, مثل هذا างนี้นัก ا ิสลามได้ไปฮวนกูชูฟัดไปเยี่ยมบ้านหละนี่น ل ่น ا ่นี u นี่นี่นี่นี่นี و นี่นี่นี่ ق ب ر ي وجبت له شفاعتي يعني ت ك ز و ر ق ب ر ي ع ن وجبت يعني استحقت وجبت سبحان يعني واجب عليه استحق ذلك يعني شفاعتي شفاعا واضح س ي ت يوم ت و ي عليه ا ل ص ل ا والسلام م ت و ي ا شفاعته ي ب ق ي ب س ي ما نحتاج مثل هذا الكلام في صحيح مسلم م ت و ي ا أسعد الناس بشفاعتي أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله واضح هذا من أسعد الناس بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ا ل ب م ا م ا ن أبو هريرة رضي الله عنه معروم الشفاعة ش ص م شروط ذ ا ك ل م ت ا ت ا ش ت ر ت فيها التوحيد نعم فهذه الأحاديث فهذه الأحاديث وأشباهها نم فنواك لا تقوم بها حجة عزيزك اسمه مش حجة وحديثك ما هي سأ ل ي ن ي لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا ن ق ي ن ن ي موضوعة و ض ع ي ف ة سنة كما نبه على ذلك الحفاظ كما ولم حفاظ وحديث ونوزفهم حديث علماء وعيلل علماء وعيلل ولو بينيش علا إذا حديث الحافظ الدارقطني والعقيلي والبيحقي وال و, و ر ر ا, ا و ب ن تيمية و ا ب ن حجر رحمهم الله جميعا. ฮ و م حفاظ و ل ب ي ن ي ش حديث.لكن أجاب الموجة.ها ها م ح ف و ظ و أ ذ ا, ا ك ا و ك ت, ك ت ا و. ج ك ت ك ا ك ن ه حديث ذ ا و و ك ت ب ب ت شلاو.بيني م و ج ة ت ك ه ا ج تهادا كصاهريش ا ل ل ا ا ل ح ا ف ا د ا ر ق ت ن ي بانا n a k i m m o hakuwalik, a ha k u b a l i k kwenye ulimwengu wa wana zon, lakini h a p a h a k u b a l i k hapa yezukwa ha kwa nini? k w a s a wa mepinga hadithi, nimai tak, amepinga hadithi, w a w o ni umda, wai tegemea, a a hapo t a a ha, s i s i tunamashikuzet, tunamashikuzet umbatukamba, t u n a i s n a dina umpaka k w a w o w fa h i o mina alhawa, mtu kama huu ningu musana, peo k u t a k a kuendelea ku, k u m n a sija. วามัวชีว์อินชาอัลลอฮฺัลลอสซาแนต้าเลอนร่ามิหนาขยิร์นมิหนูขยิร์นซียาดิห์หละวอินคานาแกราไดร e กบัสรีตควอชเตเคเลซาูช a ม t i กิชีอาูสิชินดารีนัย u ัสถ้าัเลยิมบิมุสัยปุร์วจิมลัจมิ s ัมตควอว์มีน a ติคาดิั l ดัน m i s ัยลิัติกา a ์ a มุสัยลิ h ลลิบีอานัตอัค t มลัจมิช a มตควอว์ัมฮานาฮาน n ัมดูหะฮานาัมั มนัดามอัลลอฮฺมิมุ่งบันความอัลลอฮฺมิมุ่งบันความอัลลอฮฺมิมุ่งบันควลลอมันควาอัลลอฮฺมิมมันความอันอั่างบันความอัลลอฮฺมมันคามอัลลอฮฺมิมุ่ e บัามอัลลอฮฺมิ s ุ่ง f ันคองบวมอัลลอฮามอัล อี u ่าเรื่อ i ร่มทัศน์สีอย่างงี้นะคุณผู้ชมนี i ฮัมเวย์สิคื a บัตรลิชไอติ a ัดยังงูเส ว ال ل و تكلم من تكل م م ันทักเล่ามิมิส م ยา ا ัยมุ่งม ل ่นคนนั้นตัวเน و ้อเกี่ยวจ ن คิด ل ุ ا มชัยคุตว่ามันก็ว่าก ا นนั่นคืออะไรทั้งสิ้นอ ا ลลอฮ์เป็นแก่คนรับฟั ل นั้นอัลลอฮ์ทรงมุ่งก سبحانه و تعالى นั้นอัลลอฮ ا ท ل งมุ่งกลับคุ ا ا มนะอัล ا อฮ์ทรงมุ่งกลับค ل و ا มนะอัลล م ฮ์ทรงม ل ราเห็นด้วยที่ ا ระองค์ทรงตรัสว่า ا ี่ ا ือการที่พระองค์ทรงตรัสว่านี่คือการที่พระอง ا و ทรงตรัสว่านี่คือการที่พระองค์ทรงตรัสว่ ا นี่ค ا อก ر รที่พระองค์ทรงต ل ัสว่านี่คือการที่พระองค์ทรงตรัสว่านี่คือการที่พระองค์ทร ي ن รัสว่านี่คือการท ت ่ <تصفيق> سبحانه يعني هيك ك ت ا ب كنا معجّب سبحان عج عجاز عجيب شرط يكون فيكنا في قرآن يشرط أن تكون القلب صافي ما يأكوا أن شبه والله ك ت قرآنك صمد ذ ي ه ت ز ي د شبه أنه تونا غ ي ز هو تونا منجز تيار القلب عنده خ ب ث ب ق ا ط ذا ل ذ ك ر هذا ابن تيمية رح ن ب ع على هذا اسمه البفسير لأن هذا القرآن يهدي ل ل ي هي أقوى حزنكم زمنين جميل ج د ا شيخ الإسلام. أسمى إنما ينفع هذا القرآن من قرأه بقلب صادق يريد الهدية. يعني من الصوم ن ت ا ك هدية. هو يتحات. لكني م ن ت ق و م صحفو ن ت ا ك كم يمزش فلان. غ و ن ج ك ر ي ل آ ي ة هو ي أ ت ز ي د ب ط ر لأننا تتابع شوبا. هابنا وسمع و ي تفت تفت ا آ ي ة ي د و ا شيطان ياتكون ي ه ي يهند هي. ن ه ي a n d i a t a i t u k o e i l e aya aisinangia sorryfo isorryfo aya iko bana, h m i t h e h a n a kamal a vose m a h a p u Kule, eh, ni matukataza k w e n d a k w e n y e kabr, i k u o m b a m samaha, au asemaha jamaa sema msamaha mombeni u alato, l tumehana pawa hizo, h a n a n g u v u hizo. Matukataza k u r a n i y asema ya uka, ya uka bana, wakakuigiewe, ha? Eh? Sasisukena i t d pali k w e n y e kabri, t u m e m e n d e a n a ni? يقولون كذا ن م ت م سنيح ي في قبره هليلي بنا يكح سبحانه واضح هو ما يشاء تونا ظلالت ا ظلمات يعني تونا جيزت لنا نقرأ ه ي يكون لماذا لأن قلبه ميواك ليس صادقا صافيا فالله الله لذلك لابد كونتة صفيش نيو كونتة صفيش نيو نو ا ت ا ل نصوص كي باتا تكون منساق عليه لكن تارة أن ا شبه ألففهم بعد ذلك نم ك ي د ما تنفع يكون حجة عليه سأله يعني معنا نعم هذا صحيح آية إمشوق وكوالة ونافق و ل و ك ت ا حكم يمطمي وكفوات حكم كعب الأشرف ا ل ع ل يهودي اللي عندهم م ن علماء اليهود كعب الأح ابن الأشرف والبوكتاء محاكم كنا كحكمون يمطمي ت أ ه و سيد يقومياه كعب الأشرف a อ a ว่าฮุคุมว่าการอ a างนะฮุคุมอัลลอฮ์น a ฮุ a ุมอั a ล a w a สัสสักอัน a ีอวยเด็กมาตุมิตุมอันบีมัซมา a ์ a a นบีอ u มมอันบีอัล a อ a ์ว่าสั i เห ا م มุนไม่คุณท w กหน้ e ว a นนี้สั y ผัสยาอุคนี่นี่หัมกุ a อมาหน้าหอ a u จ a าโอ้ a k a hizi ฮีซีโนตักดีร์ a ลสคัเด a k a a ้าโอค่ะเอาน่าส a k ยจ้าโอ้ a ว a รักะยันนี kaburi ิตคุณตัก e n d e ya mtumi ติคุณ a k กลีกี้แคบุรีนักเขตก็ a ม a ค u n มเห็นได้ u ามช a วงมีแล้วว่าแล้วคุณน a ุสักคุณตุกัตจ้ u ซ a เอ้ u ไรตัวมั้ง h a ซ a เ a ียบุนิโมย a ฮีอู้ฟังมุฮูฮักุ a ่ะห e ตสหะบัมโ a ย a อะลูฟังมุฮู คุณเ n ้ s เ a ชั่นฟังมีมา a ัมภาษณ์ไปคุณไม่คทัดนั้นทุ่มมีฟังนี่คุ h ับียโวลูวานรอ e ่าเหร e ว่าเหรอว่าเหรอว่ h i t i h ق ص a ในคุรุเลต้าชีดกับบางที่วิ่งเ w e นคุณนักว a ชาคนยังอายะรักษา a ากมีค่าที่ระลึ i ทั้ง k า t a j a ไม่รู้จักมี i b าที a รักษาคุณที่เ a ื่อยอยู่อ a ก a ะเลยหัว a น้าซุนกุมซีรีส์ว่าคุณมันส a ตว์แต่ s นเ i ียร์รัวเร i a อยรัวจากนี้เ a ื u อ a รัวจาก h a ้เรื่อยรัวจากนี้เรื่อยรัวจากนี้เรื่อยรัวจากนี้เรื่อยรัวจากนี้เรื่อยรัวจากนี้เรื่อยรัวจากนี้เรื่อยรัวจากนี้เรื่อยรัวจากนี้เรื่อยรัวจากนี้เรื่อยรัวจากนี้เร دومي بلكي أجمع a ا س ا ا ب ن a كافير أم جسكيار، ابنو ك i ف ي ر ا ه ل س ن ا س ن ا س ن و أما كتاج ي ك ت ا ب ك e t c h ا سوو كمبيه هيفو، مسكيني ك م ا a سونور، ق و ي ل a ب ت و ت و a ا ب a ل ي قويلي بنا، تا قا أوبينو كافير م س a م سبحان الله، هذا، لذلك يحتاج إلى تعلم بلا شك، درهات a ص ب و ت ا ز a خاصة ابنو كافير تذكر هذه القصة، قصة Cheney أ ج ا ب ماجي هكينا إسناد، أ م ب ا با يني و ن ي و ك Hakina i s i n a y a d u k w e n y a imekatika katika i s i n a a d u k w a n z a Wawe alafu k a k i t a j a thumba baada h a l i k e malamia a k akakinyama zia na kuzema z a k i t u Sasa pia katika uadilifu ni k w a m b a kama i b n k a t h i r a m e k i t a j a na e h u t a j a i s r a i l i ya t a l e nani ya kamkosoa tabari kusema a k hi k w a o l e l i kunda tabari la s i f o ya e ufanje b n k a t h i r a kama hiya m i y a mazia aliku a uadilifu u f a n i w a s e m e i b n k a t h i r a m e k i t a j j a m e k i n y a m a z i a ح a ك i و ن ْ عَسِيسَيَّا ك ُ و ن a عَوَاءَ أ ُ س ْ ي َ a َ أَمَنْ ي n م َ ا ز َ ل َ ك ن هَذَا ل َ ي ش ك تَجَأْ ك ن َ ي ك ِ ك ِ ت َ ا و ْ ب َ س ِ ي ن َ أ َ م ي ْ ي ن ْ ع َ ى و َ أ َ ه ل َ ي َ ا ل م س َ يَنْعِي ن َ م ْ ت ُ و ن ْ ع َ ى كِتَابَوْ ن َ د َ ي كَيْكَ م َ س ي ل َ ه ا يُنْعِي ل َ ن ْ ن َ ت َّ ع َ ك و ْ ي َ ا ن ِ ي َ ة ُ أ ُ س ْ ي َ يَمْ ثَأْ خلاص ياك كيرف نقي نقوم بهوي عربي اللي فنّي مدام بمني أسمو أ a تو كسفاري أك يمبا كمديرا ونقبري م توم سالام أك فونغ م ا م موان ك ي ن ي م سكيت ن ج ي م سكيتين ب ا ك ي قبر كممن بيا رسول الله ق ل ت وسمعين قلت وسمعين ووعيت عن ربك وما وعين عنك อ a นนี้เราเล่าเส k ้ยวม a ท a กสกีอาน้าเ a อคือหิฟารีวะฮิกุตัวคือ a าลา i คนักศึกษาทุกคือหิฟารีคัวโคทั้งสกีเซียนนี่ทุกค่ะปูซาทุกค่ะตัวคือฮุกว่าแค่หน้ามันจุ่มลัตมันอุ้นลัตอิเลิกะว่าแค่หน้ามันจุ่มลัตมันอุ้นลัตอิเลิกะ من باب الجدل، و جدليان. ت ف ر ض ي ن قوله. ساسا هو عربي من ب ا ل ّ ي ساسا أم س ت د ل ي ن ا هيؤاها. و َ و و ه ت و ا ت َ ق و ل ي ي ا أ ه ل ا ل م د ي ن ة م ن ا ل ص ح ا ب ة ا ل ي ع ا ش م و ت ُ ك ي ق و ل ي ي ا م ت و َ ب ا د ي ة ي ك م ب ا ل ن ع ل م م ا ت د ر ي ه ل ف ه م ُ ا ل ا ه م ا ف و ك ِ ت َ ج و ز ب ي ن ا ق و ل ي ز َ ب ي ل ا ل آ ن ه ؤ ل ا ء ا ل ص ح ا ب ه ع ِ ع ر م َ ا ر ٌ ر ا ض ِ ي َ ا ل ل َّ ه و د نقول يا عربية تك بادية ا ج ي فنيهف من تأخذ ق و ل ها؟ لأن البادية يغلب عليهم الجهل ز و ع ر ف مسكين وأهل المدينة أهل المدينة أعلم و ن وزيد و ا ل ك و ن و م و س ص ل م ها؟ لكن ومع ذلك ن قصني باطل أسمع والعربية كأنك ن د قبرك اللالا س ن ا كنا بان ا ل ق ي ك م س ك ي ت و ا ل ع ت ب ي كما قو هاتوك يا ف م زيارا هو العتبية أكلا ولا سكو k a การที่เสียคุณยน o ์ตั e เ a ม a นั่นคือคุณม a มเบียเลออาหร i บคือบรรษัทภิ u ิโอเมรูเ e รียค a g o ่างโกเฟร์มตุ้ a ฉันช่ a ง a u มเบียนักช a างโก k ฟรียแต่คุณยน์หลักวิญญาณกินเ i ัตตาน w e า i ์เวสต์ก a เลต์ฮาร์เวสต์กุเลต์จะสูต i แยกกี t ค s ลักขินสูตรนี้งินเนี่ยชัตต i นิฮ a ร์เวสต์กุเลต์ a ิอ๋ออาวิสิ i ๋อ s ัตตานิฮาร์เวสต์กุเลต์จ n สูรย์มทูมีอล a า i ูตรแยกลักขินสูรย์นี้งินยสูตรนี้งินด้วยฮาจา e ัสคุซุตหูมูทัม a า a m มบีนิมโทม s m p t u m e อเ symptom s อ a n น n i ้ a เขานั่ a n a มบี i ยู่ทุ i งสิ d ห์สิง l ์มี a ดอ l าสโ a ว์อั i ลอฮฺโอ้ยส a ดุด m a นเม a ่อเสมาอัลชาตานายุสิกุยฟานาเนชันายันเนี่ยคุณแต่สั้นหัวย a n ด s m p t u m เอ a มนจับ u ับ u s i บุสิเอมิ a รเห a อ i ักกินมา a ้วยหลักศาลา a m าเสมา e ามัมบีเอาเลมทรีบุนดิซิฟีมูมอนา a ิ u ลาฟต์ตัวจ a บลักกิน a ส a าฮาวาหูป a ง a m าก็มัม a ทเมสักวั a كم البصمة بن عباس أو نعم من الصحابة صفلنا ابن سفيان من ا ي م ن ا ل ص ا ل ف نعرف هل هو رسول الله أو لأ واضح لذلك هي آية م ع ن ا ه ك ن م من ا ل ي ك و ح ي بعد ي ك و ف ص ح ا ب ه ا وكأنك ت ك ت غفارك أ م ل ص ل م ن ه ن ن ش ى إ ج م ع ص ح ا ب ك م ف ه م و ه آية ي ك و ح ي อามหมายมุทุมสัตว์สัตว์เล่าเมฆคูฟาอัตตาวัสลอัตคูฟานียาตาวัสลวิปนัย h มฆคูฟอุตับพัทาดูอายะคิววิปนัยดัลชักคู a าวะเหย i ยน a ุมานายายัสมัฟลาดลิล a นอัลัยะอัลกัสดิลกับรีอัลดาดุลมลิลคุณี่ n ัลัยมุท e คุคุสุดิยาคับอีกฟี อิเลมา a ี a นต Kila k i ะค a ดล s a ม a จ i าบอมบ์ u ามาโอคิดละคิดตั a บอมบ์สามาหน k a ุงเกสฟารีวันเ o ็มนะ i อ e เสมา a จ้าอุก่ะซาซาเจียบุ่ e โมย a ฮีอ e ่มม์มีว่าโอวามีเนื้ a คุ a b u l เ i ะมาต i ลา u m เอาคุณยายคุณดะคุณ e า e กับรันลักิโน่อุ่มม์มีตรนั่นสันเนี้ยคุณยายพันกกุษตรคุยบอกทักกับฟัสเรียลส์โอ้โห้เฮ้ยเนี่ยิส้อา่างกุ อาจจะว่าอย่างนี้สบายดีก็ได้อย่างนี้ ل บายดีดังนั้นเหตุผลเหล่านี้คนเข้าใจความ n มายของ a ันบ้า u คุณนักอภิมุขคนนี้พันเดือพันเดือสินะฉลาดเกล้ามาถ้าที่จะมาถึชีวิตขข้าวของเข ما صحبة ا رضي الله عنهم ما كانوا يأتون إلى قبره مستغفرين طالبين ا ل ا س ت ف ا ر حكنا و حتى صحابا موجة. ألا إن كل يوم عندك وجه قبر أما ب م ت م يا رسول الله نيم بمسمى حكنا حتى صحابا موجة ما نقول ندليلكم شانين و ل ف ه م ف ه م كي م ن ه ا نهوه فهم صحيح والقوانين مصحابة بدليل سما ولهذا ع د ل عمر بن الخطاب إلى التوصل بدعاء العباس. บัดยาคุ ب ب ้มทุ่ม a ่ะอากา a นั้นนี่นี่แงมยากีอัลกับบั a ไ a ่ในอัลเบติสะสะวัตมีนิท u ศล a ็ดูอัยฮ u ย e ั a อุเซมาทุ่นเด فإذا أجدبو كشفوا عن قبره فيسقون eh? كشفوا عن قبره فيسقون ว่าคีคัชฟุกับบุโรคีชุมัวว่าคีมัวย์เขาเลวอลิ A k คิวเควกควันจี้กับบริทุนโวอุนเยชอาคิอัมบะลาคิสิสินดงคุดังกันยูอาคิ l า a อนาคิลา a อนาคุดังกันยูเลตัวซิสทุกๆโมงยัดหลัอลมเ้าว่าคุ้งควันซะ عمر رضي الله عنه لقناك ا ل ع ب ا س عندما أصابهم الجد والبشك ونوكامه أ ك س م ة اللهم إن ا كنا إذا أجدبن ا ت و س ل ن ا إليك بنبينا فتسقينا أمم بيا ه أيها مولا أ م ا يعني الكويت وكشك ونوكامه توكياكم تومي توك تواصلوا قدوعيكي برس الله تومي أوشيا كم حديث يا سليك الغطفاني يوم الجمعة يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت ا ل ص ب ل ادع الله يسقينا وكتوصلك ودعاء يمتو منه ش ك هذا لا إشكال من أي كحيم و ي ا نعم، نهى فصل أشكو فامتو من عمر سمت وكأنك والعباس أ ب ن عمياك من آل بيتي نعم، وإنا نتوصل إليك بعم نبينا وعمية تو م صلى ا ل ل عليه ه ن ا أباني العباس. م ي ا د ي ع ْ ب ا س ُ م ْ د ْ ع و س م و م ب ِ ا م ن ْ و ا ن َ ن أ ك َ ا م ب َ ل ع ب َ ا س س َ م َ ق ا ل ف ي س ق و ن ي ش ر ج ه ا ل ب خ ا ر ي ف ي ص ح ي ح ه ِ إ ِ ب ُ ك ْ ي ح د ي ث ِ ا ل ْ إ ِ ا م ِ ا ل ب ُ خ َ ا ر ِ ي ِ ف ي ص ح ِ ه ِ ذ ل ِ ك َ ه ِ ي ي ْ ن َ و َ ت َ ك َ ا ن َ ه ُ ه ِ ي ب أ ز ي َ ف ا و ت و ذ ك ر ه ذ ا ا ل ح د ي ث ن ه ا ج َ م ا ع س م َّ ي ن ي م و ب ِ ن ِ س ي س ي ك ت َ و َ ل ُ و ذ ا د ت ز و ا ت ُ ه ُ إِمَّا س َ م ي ْ ن ِ ي ب ِ د ا هَيَّا هَابَا بُنَاءُ عُمَرَ س َ م َ ي ْ ن َ ا كُنَّا ن َ ت َ و َ س َ ل ي ب ِ ن َ ب ِ ي ِّ ن ل ا ه م َ س َ نَهِيَ ح َ د ِ ي ث ِ ك ُ م سالبخاري بس سالبخاري سينشرحه موجود شروحه أتعال هفهموا شرحه آه تفهموا شرحه ش ي يقول الشرح ا آه الحديث مش شروحه وصله آه وصلت تتو فهموا كونه حديث ونقولنا ناو لا نرجع ا ل ى كلام ش ر ا ح الحديث ومنكو شرح ومنكو شرح إذا م ص ح ا ب ه إذا ل تابعين ذاكنا ناني موجود في الحديث ว a d เหรอคิมรูดีย์ก็เงี้ยว لذلك บนบิญนายันนี่บน دعاء บน د s ا ء คำ و ل อัลลอฮ์อุคามุมมฟิกะ بدعائه واضح ن و م ب ي ي ل منمكم جنجر د ع و الله لي ألا ت ك ش ف ي هم ث ل هذه من ا ل ت و س ل ا ت م ز ا م المشروع أما التوسل بالجاه وبالحق وبالذات ه ي ز و ل ما سمي بدعه ما فعلها أحد من السلف الصالح تكملها بق <تصفيق> و ل ا ن شاء الله تعالى نكتفي بهذا تكوي ج ق م لزيادة دليل ينجم ويكيا ن شاء الله تعالى ت ا ي ز ي ا حديث زنجبيل نكتفي بهذا القدر نعم.